إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم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 سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أَوْ آتيكم بِشِهَابٍ قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز وألق عصاك فلما رأه تهزك أنها جان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 فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس, يا أيها الناس علمنا من أعطى الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا الفضل وحشر السليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحق سليمان وجنوده لا سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون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 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره فناظره بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أنتم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 قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلو لي ااشكر ام اكفر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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَتَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرْوَدٌ مِنْ قَوَارِئِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط إلا أن قالوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يَبْدَأُ الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَع اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دار من الأرض تكلمهم تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجم من من, من من يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا الاكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما اما ماذا كنتم تعملون اما عَلَيْهِمْ كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ ۚ وَهُمْ يَصْرَعُونَ ۚ وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين